الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في هذه المجالس التي تذكر فيها ألوان الهدايات من كتاب الله تبارك وتعالى ليكون ذلك سبيلا إلى تدبره وتفهمه فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتلو كتابه حق تلاوته يقول الله تبارك وتعالى فيما ذكر من خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله تبارك وتعالى يقول ولقد أعطينا موسى الكتاب وهو التورة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه الصلاة والسلام أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله تبارك وتعالى لا يتفق مع أهوائكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا هذا هو المعنى العام لهذه الآية الكريمة تامل قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فهذه إلا للقسم فهي موطئه له فالله تبارك وتعالى أكد ذلك بالقسم كأن التقدير والله لقد آتينا موسى الكتابة وقفينا من بعده بالرسل فتصدير هذه الآية بهذا القسم يدل على كمال الاعتناء بموسى عليه الصلاة والسلام وبما ذكر في خبره في هذه الآية من إيتائه الكتاب وإرساله وإتباعه بالرسل عليهم الصلاة والسلام ويأخذ من قوله تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل أن من بعد موسى من الرسل الذين أرسلوا في بني إسرائيل جميعا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كل هؤلاء كانوا تبعا لموسى عليه الصلاة والسلام وقفينا من بعده بالرسل ثم أيضا قال واتينا عيسى بن مريم وهو من أنبياء بني إسرائيل وجاء مكملا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ناسخا لها وإنما جاء بنسخ بعض الأحكام الثقال والأصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ولكنهم كانوا متعبدين بالتوراة والعمل بها فكبير أنبياء بني إسرائيل هو موسى صلى الله عليه وسلم ولكن لشدة العداوة بين اليهود والنصارى ترك النصارى العمل بالتوراة التي فيها الشريعة فصاروا بلا شريعة ولا قانون فاخترعوا كتابا. من عند أنفسهم سموه بالأمانة الكبرى ووضعوا فيه قوانين وضعية يتحاكمون إليها وهكذا كل من ترك الحق الذي جاءه والذي هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده ترك الوحي المنزل وأحكام الله تبارك وتعالى التي في التوراة ثم بعد ذلك صاروا إلى زبالات الأذهان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 ويبتلى بالاشتغال بضده من لم ينفق ماله في مرضات الله وطاعته انفقه في مساخطه من لم يشتغل بسماع القران وتلاوته اشتغل بما يورث الغفله من الغناء والطرب والمعازف وما اشبه ذلك اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي, بالذي هو خير ثم يؤخذ أيضا من قوله تبارك وتعالى واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس لاحظ عيسى صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من الانبياء في القرآن الذي يذكر منسوبا يعني سائر الرسل عليهم الصلاه والسلام والانبياء يذكرون بأسمائهم موسى وهكذا في ذكر نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال محمد ابن عبد الله فاقصد في القرآن وإنما يذكرون بأسمائهم مفردة إلا عيسى صلى الله عليه وسلم لا يكاد يذكر إلا منسوبا لأمه عيسى ابن مريم فهذا فيه يؤخذ منه اولا التذكير بالمعجزة دائما عيسى ابن مريم لماذا لا ينسب إلى أب لأنه لا أب له وجد من غير أب فهذه آية خارقة للعادة خارجه عن المعهود أن يوجد مولود من غير أب بنفخ الملك فهذا تذكير بالمعجزة تذكير متجدد عيسى ابن مريم وفيه أيضا تشريف لأمه حيث ذكرت في أشرف كتاب في القرآن وقد رماها اليهود بما هي منزهة عنه فجاء ذكرها في القرآن تشريفا لها وهي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن والباقي لا تذكر باسمها امرأة فرعون امرأة عمران وهكذا فهذا تشريف لها والجزاء من جنس العمل اليهود رموها بأقبح الأوصاف واتهموها بأبشع الفرة فكان عاقبة ذلك أن نزهها الله وبرأها وشرفها فذكرها في أشرف كتاب فلا يذكر عيسى صلى الله عليه وسلم إلا منسوبا إليها عيسى ابن مريم وأتينا عيسى ابن مريم البينات آيات الواضحات وأيدناه بروح القدس وهو جبريل صلى الله عليه وسلم فهو روح يحصل بمجيئه وبما أرسله الله عز وجل به حياة الأرواح فهو موكل بالوحي والقدس يدل على معنى الطهر روح القدس أيد الله به عيسى صلى الله عليه وسلم فيأخذ من ذلك أن من وظائف الملائكة التأييد للرسل ولأهل الإيمان كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك بخبر بدر بسورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا فالوحي إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام على نوعين الأول تبليغي حينما يرسلهم الله بالرسالات إلى الأنبياء يبلغونهم الوحي كما كان جبريل يأتي بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أيضا بالوحي من غير القرآن فالسنة وحي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها هذا النوع الأول من الوحي تبليغي النوع الثاني من الوحي وهو الوحي التكليفي فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فهذا تكاليف كلفهم الله عز وجل بها وهنا أيد الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بروح القدس أيده بجبريل, أيده بجبريل ونزول الملك بحد ذاته إلى النبي وهذا ذكر في جملة الحكم من نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل نزول يتجدد له تثبيت يعني إذا كان الإنسان يلقى من يحصل الانشراح والثبات بلقياه من الناس من أهل الصلاح أو العلم كما قال ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام يقول إذا أرجف بنا الأعداء والخصوم وتكالب أتيناه فما أن نرى وجهه حتى يذهب ذلك جميعا قل كنا نرى في وجهه تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فكيف بمجيء الملك كيف بمجيء الملك إن هذا يحصل به من قوة الفؤاد والثبات الذي يتجدد مع ما يتجدد من كيد الأعداء ومكرهم فيتحقق بذلك الثبات ولذلك فإن لقاء أهل الإيمان وحضور مجالسهم التي تذكر بالله عز وجل من شأنه أن يكون سببا للتثبيت والتماسك في وقت كثرت فيه الفتن والشرور وأحاطت بالناس إحاطة السواري بالمعصم يحتاج العبد إلى تثبيت ولو بقي مع نفسه لربما تسلط عليه الشيطان وألقى في قلبه من الأوهام والخواطر السيئة فإذا قدر له مثل تلك المجالس فإن ذلك من شأنه أن يكون سببا للثبات ولهذا ينبغي للمؤمن دائما أن يبحث عن يجد قلبه عندهم من يجد قلبه عندهم فيجدد إيمانه ويثبت فؤاده بذلك في جملة أمور أخرى تكون سببا ل. الثبات لكن هذا واحد منها ذكر بهذه المناسبة وهذا من وظائف هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله بأن التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب يحصل التأييد والله تبارك وتعالى ينزل على عباده من الألطاف ما لا يقادر قدره لا يتركهم ولا يسلمهم لعدوهم بحال من الأحوال يوسف عليه الصلاة والسلام قبل نبوته أخذه إخوته وصغير لا يدري أين يذهب به يظن أنه ذهب ليرتع ويلعب وقد ذهبوا به إلى البئر ثم يباع هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين على القولين سواء كان هذا يراد به إخوة يوسف أنهم باعوه بثمن بخس أو أن أولئك الذين تقدموا القافلة والقوم ممن جاءوا إلى البئر باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين قدر الإنسان ليس بمعايير مادية أو باحتقار من يحتقره أو من يحسده وانما قدره عند ربه شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وما ضره هذا قدر الحقيقي أيها الاحبه ليس بالألقاب والمراتب والوظائف أو الأموال والحسابات والأرصدة أو الصور والأشكال قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم قلوب خاوية يملؤها الرعب والهلع والخوف فلاحظ مع تلك الأشكال النظرة والأقوال التي تقع في الأسماع موقعا ولكن من قلوب فارغة خاوية من الخير مملوئة بالشر والنفاق والكفر بالله عز وجل المقصود أنهم لما ذهبوا بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى البئر قال الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صغير وأوحينا إليه يحتمل أن هذا من قبيل الإلهام أو الإلقاء في الروع عندما من فرق بين الإلهام والإلقاء في الروع حيث قال بعضهم إن الإلهام ما يلقيه الله في القلب مباشرة وهو نوع من الوحي والإلقاء في الروع ما يلقى في القلب بواسطة الملك إن روح القدس نفث في روعي فلاحظ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر وهو لم يرسل بعد صغير فما تركه الله عز وجل ثبته يقول فيأتي اليوم أطمئن الذي تذكر إخوانك هؤلاء بفعلتهم وهم لا يشعرون بك وأنك يوسف وهذا حصل بعد دورة طويلة بعضهم أوصلها إلى أربعين سنة من الإلقاء في البئر إلى أن تعرفوا عليه بصرف النظر عن المدة لكن لا شك أنها طويلة ثم بعد ذلك ألعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إلى أن قالوا له بعد ذلك مستوضحين مستغربين متعجبين متسائلين مستفهمين عن كونه يوسف عليه الصلاة والسلام قال أنا يوسف وهذا أخي حصل ما قاله الله عز وجل وما أوحى إليه فهذه أيها الأحب هذه الأمور يحصل من تثبيت الله عز وجل لعباده ما لا يقادر قدره إذا صدقوا معه ولزموا الصراط المستقيم أذا